رسول الله، رسول الله،, رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله. رسول الله ربنا وبالإسلام أهلينا وعلمنا بأن بقى دين الله أعوان. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا ترعى له بين الأرواح إيماناً نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشان فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعلق غياناً نهلنا منه شرعتنا وأعلينا شانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نسلط يا ذا الله أصوتنا على المناج والصلاة لأجل الحق كم بذلا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في ألم من الإذاء الوانا فلم يخ ولم يخ ولم يخ و لم يخ يرتع وما فكم بَدَلَا وَكم قَاسَا وَكم عَانى وَكم قَد تَذَاقَ فِي أَلَمٍ مِنَ البِذَائِقِ أَلْوَانَا فَلَم يَخْنَع وَلَم يَخْضَع وَلَم يَرْكَع وَمَا لَنَا رشيد الرأي إن صَفَّات رِيَاح الظُلْمِ طُفَانَا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله رسول الله رسول من المحراب فرسان وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار علنا وسيروا زشر الدنيا بأن الفجر قد بانى وسيروا زشر الدنيا بأن الفجر قد ان جُر قد بان البؤس لله ربنا ودلس لان احيانا وعلم ما بان بقال دين الله اعواس تجعلنا لندعو اخوانا وخلانا واترى على متظمات وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متاغمئات بين الأرواح